Bismillahirrahmanirrahim Sura Anzelna Hara الثانية والذاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأتي خذ كن بهما رافه في دين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها وَحُلِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلبة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ مِنْ بذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون ODDSR OBZIEW SPOON DIien假私 Wysymi Nie Z scrolling O شهداؤه إلا أنفسهم، فشهدت أحدهم أو بعض شهداء. والخامسة أن لأنس الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكافر Wszystkie te słowa na سل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم <تصفيق> أن الذين جاءوا بالإفك رصبة منكم لا تحسبوه جرا لكم بل هو خير لكم لكل مرء منهم ما اكتسب من الإثل والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم Słyszeliśmy o وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ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 عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنت المؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون هُنَاءَ أَن تَشِيَعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ الله يعلم وأنتم لا تعلمون الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا قطوات الشيطان تبع خُطوات الشيطان فإنّه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل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 ولا ياتلى اولو الفضل منكم والسعه ان يؤووا والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليأفوا وليصبحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم Wallahu ghafur rachim Inna Śmierć i rozwijać się z يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم حقا ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون لل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 لهم مغفره خير ضيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذالكم خير لكم لعلكم تذكرون Fail لم تجدوا فيها أحدا فتدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وَإِن قِيلَ لَكُمْ مُرُوا يُفَرِّجْهُ وَأَذْكَا لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَمْنُونَ عَلَيْكُمْ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها مساع لكم Wszystkie te osoby, أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغبضن من أبصارهن ويحبن لا تفكرون جنود لا يبدين ذيناثهم الا ما ظهر منها ولياب now, eh? تابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبون wallahi jami'an ayyuhal mu'minuna وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يظنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستغفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يضنيهم الله من فضله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 وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا اشرهوا فتياتكم على البضائع إن اردنا تحصنا لتبته عرض الحياه الدنيا وَمَنْ may فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَطُورٌ رَّحِيمٌ Współpracujący z kimś w tej izbie, która znajduje się ليبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البضاء إن أردنا فحصنا لتبتغوا وارض الحياة الدنيا ومن يكرههم فإن الله من بعد إكراهه إن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم لايات مبينا سوا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وَمَثَلٌ مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم وَمَا يُعَظِّبُ الْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 الزجاجة كأنها كوكب ذو دريي، قد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيته. ولا الدكتور لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتس هنا نور على نور يهدي سبح له في هاب يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا tulye him ولا bay'łun عن ذكر الله wa الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله Wallahu yarzuqu man yashaa'u bi ghayri وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْتَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده والله سريع الحساب او كظلمات في بحر اللجين يوشهم موج من فوقه موج من فوقهم سحا غلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ الله له نورا فما له ألم تر أن الله يسبح له من I'll sleep. Głsa nawałrukkli hi w hawu ان في ذلك لعبر تلئ للابصار والله خلق كل من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ويقولون امن فِي اللَّهِ وَفِي الْوَسُولِ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ منهم Wama ule i Pani i Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Ipólawwucha uja tu Ila je مَا رَضُوا أَمْرُ تَأْبُو أَمْ, أم يَقَامُونَ Be'l aulai'ka hom الظalimu'n Inna ma kan qawla'l Wszystkich jesteśmy w tej chwili, kiedy mówimy o tym, Ma alayhi ma humil Wa alayikum ma humiltum Wa in tukiju Wa ma lahu sulil illal balmul mufidin Wa allahu Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! A Komisarzu! تغلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاتحون Wعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستغلفنهم في الأرض كما ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن لأنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وَمَن كَفَرَ بعد ذلك tan هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحكموا Stawan nazi na Życia nie jesteśmy w ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الضيّر ومن بعد صلاة العشاء. Lā sa'a 'an Kūna 'alaykum ba'du Ołalim mu chęki وَإِذَا بَلَغَ zewelę ذن الذين من قب لهم كذلك يبين الله لكم آياته Allah tobeermo hociem J exceptions із kobiety słuchaczék يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة osion ci trafić lubzić To ليس على الاعمار حرجوا ولا على الاعرج حرجوا ولا, على المريض حرج ولا على أنفسكم أن ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت رحماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم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 لا يستأذنون إن الذين ذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا اذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله <تصفيق> إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَا فليحذر الذين يخالفون عن أَمْرِهِ أن تصيبهم فتنة أَوْ يصيبهم عذاب أليم